وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ Sas al pairämme her su ACII nä Persön maar erineen ziehteen PHIL � كَذَلِكَ egisten Kristus. Hebkatふtieda Allah aamiller alsen èkselt j Purvyden Kun حتى إذا أثخنتهم فشد الوثاق فإنما منن بعد وإما في داء حتى تضع الحرب أوزارها.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 ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أث لم يسيروا في الأرض فينظروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم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 الله يدخل الذين آمنوا عمل الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامِ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ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 Mari وسقوا ماء ان حميما وسقوا ماء حميمًا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 وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَهُمْ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا راهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ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 الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصارهم أ يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم متبعوا ما أشط الله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه, وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أضوانهم؟ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّئِي يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْعَانَهُمْ وَلَوْ نَشَأْ أُلَّا رِيَنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيَمَهُمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ والله يعلم اعمالكم ولا نبلو انكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولا نبلو انكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين Inna al kafaru wa-caddu an Washa wa بعد ما تبين لهم الهدى ليضر الله شيئا ليضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.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 وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْضَانَكُمْ هَا أَنْتُمْ هَا أُولَئِ لِتُمْ انفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء